موقع رياض القرآن يقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد مكنناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش. قليلا إنما تشكرون. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا ثم قلنا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 ثم لآتي أنهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أي مالهم وعن أي مالهم وعن شمالهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال أخرج منها مذوما مدحورا لمن تبعك منهم لآمَ لَنَّجَنَّمَ مِنْكُم أَجْمَعِينَ وَيَا أَهْدَمُسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَتَكُنَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ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 فَلَمَّا مَضَى الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ كَذَلِكَ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين قاله بطو بعضكم لبعض عدو في الأرض مستقر ومتاع إلى حين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 أنكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوءاتهم إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون